وهدى الناس المريد Amen. Mm -hmm. آء الى اجل جميع ثم من قوم uh Amen. يعبد الله على حرف فإن أصار الانطلب على وجه خسر الدنيا والآخرة Yeah, no. Bilin mm -hmm. Hmm. İm mm -hmm. Yeah no. nilu <laughs> الذين مكفوا فواحش طيعه لهم إيابهم وَبِئْنِ مَا فِي بُطُونِكُمْ وَالْجُلُودِ Ə yeah. Mm-hmm. فالذين كفروا قطعت لهم